الله الرحمن الرحيم أشهد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأثنان لأثنان على خير سبق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومسار على كذبه ونهده إلى النزيد أما بعد فقد شرع المخنف رحمه الله في النوع الثاني من النساء المعتدات وهي المرأة التي توفي عنها زوجها وقد شرع الله عز وجل لها العدة أربعة أشهر وعشرة كما قال تعالى والذين يتوفرون منكم يذرون أزواد من يقرب بصمة بأنفسهم أربعة أشهر سبحانه وتعالى لزوم العدة التي هي الحداد على المرأة التي توفي عنها زوجها وذلت السنة على ذلك في حديث أمي حبيبة رضي الله عنها بنت عبد السخيان رضي الله عنه وفيه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحذن امرأة تغنم بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وقد كان كانت الجاهلية تنكث المرأة سنة كاملة بعد وفاة ذوقها وتجلت في مكان بيء وتنتنع من الطيبات وتكون بأبشع حال وأسوأ صورة تنتنع من الطيبات والمباحات حتى تتم سنة كاملة فخفص الله تبارك وتعالى ويسر ودفع عن عباده ما كان أعظم من أمور الجاهلية التي ما أنج الله بها من سلطان فشرع هذا الشجال 14 و هذا النوع من النساء دواعي كان الزوج دخل بها أو لم يدخل بها فكل امرأة عقد عليها زوجها وتوفي عنها وهي في سواء وقع الدخول او لم يقع الدخول فإنها زوجته ترثه ويرثها ايضا لو ماتت وكذلك يرزمها الحجاج لعدة الوفاة المتوصى عنها زوجها بلا حمل شكر المتوصى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول او بعده رضل الدخول أو بعدها أو شوءا دخل بها أو بعدها ثم تنقفل هذه التي توفي عنها زوجها جوجها إلى قسمين إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا فالمرأة الحائل التي هي حامل هي الذي تكون عدة سواب ما ذكرنا ولكن إذا كانت حاملا فإنها تعتد بوضع حملها بقوله تعالى وأولاك الأحناد وأولاك الأحناد أجلهمن أن يضعن حملهم فجعل الله عز وجل عدة المرأة الحامل أن تضع ما في بطنها قد لها ذلك حديث الصحيح في القصة أبي السنابل بن جعفة وضي الله عنه وعرضاه فإن النبي قل الله عليه وسلم أكثر في هذا حديث الصحيح أن المرأة الحامل تحتب تعتد بوضعها حملها ولو كان بعد الوفاه او بعد الطلاق بساعه لو أنه توفي على ساعه كان تظهر ذهرا وبعد وفاته ولو بدقيقه خرجت حملها وجنينها فقد خرجت من الجنين وهذا حكم الله يحكم ولا نعقد لحكمه سبحانه وتعالى هذا شرع وهذا حكمه فهو أمر تعددي ولذلك إذا وضعت حملها فإنها تكون قد خرجت من إيجاتها هنا يقول بصمه رحمه الله أنها تعتد أربعة أشهر وعشر بشرط أن لا تكون حاملا فإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع حمل وجماهير الثلاث والخلف على هذا رحمه الله ورضي الله عن أصحاب رسوله بصم الله يسلم أجنعين وهناك من الصحابة من أخر عنه القول بأنها تعتد أبعد الأزمين فإن كانت حاملة ووضعت بعد الوفاء بأسبوع بشهر بشهرين بثلاثة فإنها تعتد عدة الوفاء أربعة أشر وعشر لأن عدة الوفاء أطول وإن كان, كان حملها يستمر فوق, فوق الأربعة الأشر وعشر فتعتد وضع الحمل فيرون أنها تعتد أبعد الأجلين وهذا قول ضعيف والصحيح ما دل عليه ظاهر التكار وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقدت عن كلمة جنادير السلف رحمه الله وإثمعين من, أربعة وعسر وعسر من الشرة أربعة أسر وعشر ورئلة الثهر هذه العدة للشرة أي المرأة الشرة أربعة أسر وعشر نفس الآية في السبب وكذلك حبيث أمي حبيدة رضي الله عنها في الصحيحين فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن عدة المرأة أربعة أشهر وعشر وفرق المصنف رحمه الله بين الحرّة والأنث فالأنث في مذعب الجمهور يكون تكون على التشريف في عدة الوفاة وهذه المثلة قالت فيها ذعب وإن تستلك رحمه الله وقالوا عدة الوفاة تستوي فيها الشرف والأمى ثم هو مذهب الظاهرية وطائفة والذي يظهر من ناحية الدليل أن أصح القولين مذهب الظاهرية فإنهم لا يكونوا بالتشكور وفي مذهب النالك أيضا ما يدل على ذلك فهذا القول ألزم للأصل وأقعد بالسنة والدليل بالدليل والسنة ان الكتاب والسنة أنها شرة كانت أو انا تحتج بهذه العدة وهي أربعة أشهر وعشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القرآن يمسرر وفجال تباهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى على هذا الظاهر وألحقوا هذه النفألة الحنابل ومن وفقا رحمة الله عليهم الحق هذه المختلف بالطلاق فقالوا لما كانت الأنى تعفد في طلاقها على النص فكذلك في عدة الوفاة وفي الحقيقة أن عدة الوفاة فيها جانب التعبد وقياسه في هذا الأمر أضيق ثم إن مسألة تشتير عدة الطلاق فيها إن شاء الله الكلام عليها وفيها ما فيها وبناء على ذلك يكون من باب رد المختلف فيه إلى مختلف فيه فظواهر النصوف على أن عدة الوفاة أربعة عشر من عشر بالنسبة للمرأة في كانت او أن فإن مات زوج في عدة قناة سقطت هذه المسألة تتعلق للمرأة المطلقة إذا كانت المرأة في عصرة الغذب بمعنى عقد عليها وتوفي عنها ثلاثة شرق جميل الترتيب وكنا سواء شوف ولو وقد دخل بها او لم يدخل حتى ولو توفي بعد العقد بثانية واحده فلو انه بعد عن أن عقد عليها بثانية واحده فقد اميتا فانها زوجته وارثه ويرث وترث ويسري عليها ما يثلي على الزوجه الموجوده عدة الوفاه اما بالنسبه التي معنى هي مسألة الطلاق إذا طلق الرجل امرأته واعتدت في طلاقه لها عدة الطلاق وتوفي أثناء العدة فإن كانت المرأة في عدة طلاق الرجل يعني ثم طلق الطلق الأولى أو طلق الطلقة الثانية ثم توفي أثناء عدة الطلاق فإنها في حكم الزوجة وتعتد بعدة الوفاء وبناء على ذلك فإنه يحكم بوجود الحداب عليها أربعة أشم من وعشرة وتنتقل إلى عدة الوفاء ومن العلماء من اختار أنها تأخذ أبعد العدتين من الذي اختارهم الله أنها تنتقل إلى عدة الوفاء وأنها زوجته وبناء على ذلك تأخذ حكم الزوجية نعم وقد تقدم معنى أن الطلاق الرجعي تبقى في المرأة في فتن الزوجة سقطت وستدأت عدة وفاة من دماثة سقطت عدة الطلاق ورجعت إلى عدة الوفاة حتى ولو كانت قد بقي لها من عدة الطلاق اليسير فناجاما أنه قد توفي قبل انتهاء عدة الطلاق فلا إدرك بعدة الطلاق وتستأنفو عدة الوفاة لأنه توفي عنها وهي في حكمة يعني في حكمة الزوجة وقد دينا أنها في حكمة الزوجة ولذلك يحق للوجب المراجعة زوجته الوجعية التي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول حتى ولو الفردة ولا بدون نمر وبدون عقد جديد هذا يدل على أنها في حكمة الزوجة ومن هنا لو مات عنها فقد شاء الله عز وجل أن تموت وني في الشكم التي في عشنته ومن هنا تعتد عدة الوفاة وتبقى في شكم الزوجية ويرد السؤال لو بقي قليل منطلاقها وتوفي الرجل هل تتل عدة الطلاة أن تستأل عدة الوفاة فيهنا رحمه الله أنها تسقط عدة الطلاة وتستأنه عدة الوفاة منذ وفاة زوجها فلو توفي في شهر شبوان وكان قد بقي لخروجها من عند الطلاق إلى نهاية للقعدة وبلغ الخبر في 15 من القعدة تستثب من شهر شبوان الذي وقع فيه الوفاة فضينا رحمه الله شكمان أي شكم سقوط عدة الطلاق تطوط عدة الطلاق لأنها في حفظة زوجية وقد توفي عنها زوجها ثانيا اشتئنات عدة الوفاة وهذه الاشتئنات عدة الوفاة يكون من حين وفاتها وهذا ما أشرني رحمه الله حينما جعل بداية العدة منذ وفاتهنا وإن مات في عدة من أذانها في السحة لم تنتقل وإن في العدة من أذانها تفلحها. الآن سيدخل مخلص في مسألة الطلاق والموت بعدها المرأة إذا طلقها زوجها وتوفي بعدها بعد طلقه لها لا يخلق طلاق من صورتهم الصورة الأولى أن يطلقها ولا يتهم في ذلك الطلاق والصورة الثانية أن يطلقها وتحصل التهمة في طلاقه لها فإذا أن نجعل مثالا للصورة الأولى أن نطلقها ولا تهنة في تطليقه لها ثم يموت سمن أنفذت ذلك يطلقها وهو الصحيح ثم يخرج نصد الله سلام عافظ يحكم له الحادث فيموت وتكون الطلقة الأخيرة أو يطلقها ثلاثا على منذ الجمهور وتديه ففي تطليقه لها للطلقة الثالثة أو الثلاث من في حال تسحته وليس هناك مرض مخضوف كما قدمنا في ظابق المرض مخضوف فإنه لا يتهم في إخراجنا في حرماننا من المراث يعني إذا طلقها وهو صحيح قوي ثم توفي فجأة فإننا لا نشكر للطلاع قفل منه إخراجها عن دون وجود تهمة أنه يريد أن يحلمها من المراث لكن من الإشكال الصورة الثانية وهي انه طلقها وتدور تثبت القرائم او تجتبع القرائم على اثبات انه يريد شرمانها من المرأة. فهو في مرض الموت طلقها وبث طلاقها. فدل على انه يقفد ان يخرمها من المرأة. فهذه المسألة اهتلت يعني اهتلت صحيم الله. وكان عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الله يقضي أنها تورث حتى ولو خرجت من عدة وذلك معاملة له بنقيب قرصه حيث خالها شرع الله عز وجل وظلمها وحرمها حقها فهو في طلاقها لا يجري على الشمن وإننا قصد أمرا آخر فالظاهر شيء وإن يتم شيء من قضى من الصحابة بهذا القضاء الباطن على الظاهر وأن الشريعة قد يجمع فيها الأمران الظاهر مع الباطن وقد ينظر إلى الظاهر, الظاهر ولا يلتفت إلى الباطن كما في المنافقين وقد ينظر إلى الباطن ولا يلتفت إلى الظاهر كما في المشألة فيها والباطن إما بالإقراره ويقول قصدت شنانها ويأتي شهودا عند القاضي ويقولون فلان طلق فلانه في مرضه وقال قصدت شنانها من المرأة فحين يثبت عند القاضي أنه قطب هذا القص السيء الذي يخاله شرع الله أو تدور القراعي لأنه إذا طلقها بالثلاث وكان مرضه أخبره الأخباء أنه مرض موت فليس هناك من داعي لهذا الصلاة إلا الإضرار بالمرأة هو تيموت ومرضه مخبوط من تيمديه إلى الموت صلى الله عليه وسلم وذلك يذكر من أمثلة ختم العلم والعياب بالله بالعمل السيء أن يظلم الإنسان في آخر عمره بتطبيق الزوجة وفرمانه من يراه بالدور في الوثية كما جاء في الأثر أنه إذا دمت ساعته جار في وثيته بختم له بخاتمة الشيء والعياب بالله فآخر ما يكسب في دوانه عمل السوء من الله السلامة والعافية حتى حمع يزعب العلماء قوله فيعمل بعمل أهل النار سيشهدها مرابب خول المعشقين وهو أن يعمل بعمل أهل النار فيعشع الكبيرة قبل موته فيختم له بهذه خاتمة شاء الله تعذيبه فيدخل النار تطهيرا من هذا الزمن فهذا من شاء الله السلام عافظ أن رسول الخاتمة من الشخص والعياذ بالله يجوء ويدن ثابت رئيبه فالصحاب رضا الله عليه وانقضاء إسلام الله عنه وضعتها حتى بعد ثروبها من عبده وهذا اختره طائف من علم السبب ودواء من علم أحمد الله أنه يعامل بنقيب قصده في هذه النثلة يقول المصلف رحمه الله وإنما كثيرت من أدانها في السحة لم تنفقن هذه طبعا لا كلمة فيها هذه السورة الأولى التي تخدمها أدانها يعني طلقها ثلاثا وفي يعني في هذا السحة فلو توفي عنها وهي أثناء عدتها, عدتها من ذلك الطلاق لا تريدها ما في إشكال في هذا طلاق غير عن السمن وهي الأفريحون أنها في حكم الجنبية وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق وتعتد من أبانها في المرض الموتين الأطول من عدة صلاة ووفاة فمعنى ذلك أثبت أثبت لها أنها تتعتد عدة الوفاة وإذا أثبت لها عدة الوفاة فمعنى أنه أثبت لها الميران لأننا قلنا أنه يعامل بنقيب قصته فترد في هذه الحالة كل من طلق مثال مرض المخروف وهو مرض موثق تقدم ضابطه وكان طلاق طلاقا دائما شوف لاحظ لو كان طلاق جامع سنه مطلقا طلاقا رجعيا لكن حين طلقها طلاقا ثلاثا معناه انه يثبت خدمناها وظلمها ولن هنا ثقل الشبهه وثقل القرينه الدلاله على انه يريد السوء بها فعلى ما فإذاً يثبت هؤلاء شيء الارث معاملة أنه بنقيد القدس ثانيًا إذا ثبت الارث تركبت منه عدة عدة الوفاة فتعتد عدة الوفاة لكن لو كانت عدة الوفاة أطول من عدة الصلاة قدمت عدة الوفاة على عدة الصلاة فتعتد عدة الصلاة وإن كانت عدة في الطلاق أطول من عدة الوفاء اعتدد عدة في الطلاق ولم تعتد عدة الوفاء يعني اعتدد أطول العددين وهذا يعني جارب يقدم معنا غير مرة وهي في نسلة الاشتباه ولذلك يحتاطون إذا اشتبه احتيطة لحق الله عز وجل لأن العدد فيها معنى تعدد في ومن هنا يقال إذا كان أطول عدة الوفاء تعتدها وإن كانت أطول عدة الطلاق عز وجل فقاله وقعت وفاته في آخر عده الطلاق افضل عند المذهب ولو كان الحد بما حيضها طهرها يطول فعده الطلاق افضل وحين ابنت قد الطلاق على عده الوفاه ما لم تكن امسا او بنيه او جاءت بينونه منها فطلاق لاغين ما لم تكن امسا او بنيه ان والذنين لا إرث لهم لا لو يتزوج أمتا توفرت الشروط التي تقدمت معنى في مساحة الإماء وتزوج أمتا ثم توفي عنها طلقها قبل وفاة طلاقا غيرها لا تلك طلقها أو لم يطلقها فهي لا تلك ولذلك ينمع الشخص من المراط وحيدة من إلم ثلاثي لقم وقتل واختلاف ديني فأنا فليس الشكك اللقيني فمن موانع الإرث الرقم لأن الأمى لا تنبث ليس لها يظل المسيح فهي يعيد المالها بسيحة فلو قلنا بإرثها لكان الإرث للسيحة ودنان على ذلك يقول لا ترثه إذا توفي فإذا كانت لا ترثه إذا توفي فحيني بهذا قالت الله هي لا ترث أصلا ومن هنا ليس هناك موجود لإدخال عدة الرفاء عليها إذا كانت في طلاقها البائم منها أو ذنية لأنه إذا تزوج ذنية وهي المرأة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه يجوز نسائهم في شائر الأعصار والظهور لأن النصى واضح والصريح ولا إشكال فيه ولكن قد استثنى أحوال إذا درفت حالك من يكتفكي وعلمت أن يذب إلى بلاد الكفر أن ذريته ستؤخذ وأن هذا يذر بأولادي هذه النساء يستثناء لكن الأصل الشرع الذي دل عليه نصف الكتاب وأصول الشريعة نصف سنة أيضا سنوا بهم ثم تاهل الفتاب غير ناتحي نسائهم ولا أكد ذائفهم يدر على أن النساء عن الفتاب والسبب في هذا طمع في إسلامهم ولذلك أحل الله الزواج المكتابية ولم يحل مكاح الكتابي للمسلمة لأنه إذا كان الرجل غالداً من المرأة فالغالداً من المرأة تتأثر وقد تسلم وإذا لم تسلم على يد زوجها قد تسلم على يد أولادها ولكن إذا كان الزوج هو الكافر فقد يكون أمر بالعكام فأحل الله المكاح لذي جاوى من المسلم ثم إذا قيل إن عندهم الشرك وعبادة المسيح واليهود يقومون زيرهم لله فإن هذا مصر الله عبدالعلي من عيانا من السلام والشرك مجردين من عيانا من السلام لا يختلف فيه ثاني ووصلت لله بكونهم أشركوا وبكونهم كفروا ورصفوا ذلك يغير ما نوضع الانتصال ومع ذلك أجاز نكاحا من البيان هذا الأمر واضح جدا من حيث المصوص ما في إشفاء لكن لا يكثب كل شخص في زماني اختفت وهذا من السبوره بتغير بتغير الزمان فلو أن شخص سأل بتعرف شارك أنه خفيف الدين ضعيف الإيمان وأن يخشن دراج المكثابية هذا لا تشك أن شرع الله عز وجل يمنعه لأن الوسائل آخر في حكم مقاصدها فالوسيلة إلى الكبر من أعظم الوسائل عند الشريعة الإسلامية تحريمة حتى إن الإمام جزم عليه السلام كذلك الشيوطي وغيره من عئمة العلم المقرر في قواعد الفكر مسألة الوسائل قالوا أشعر يا شائل وأعظمها إثن مع الضائل الشيخ والكبر فإذا كان نسائه وهو بعيد الدين بعيد التمسك عنده هوا عنده شهوة والمرأة فيها تعصد بدينها يرود على الظلم أنها تفهم حين إذن, إذن لنا يتغير يتغير الإمام دعوة الأشوار في دعوة الأشخاص وفي حق ما الظروف لكن الأسور الشريعة جال على الجواب فالشاهد أنه لتوزوج مباعة من أهل الكتاب وطلقها وأبانها ودت طلاقها في مرض الوفاة فإنها يفسو الحق فيها لا تريثه لأنه كمسلم والكابر لا يرفع المسلم والمشلم هو مورد الكابر وهو اختلاف الدين فمن موانع الإجتما في بيتها اختلاف الدين رق وقتل واختلاف دين فعل جريس الشك كل فيني فقول رق وقتل واختلاف دين اختلاف الدين لعن الإذن ومن هنا صلى الله عليه وسلم صحيح في صحيح النصري عن منذبه في حد الوضاء قال عليه الصلاة والسلام وهل فرى كلنا عقيل من البداء لأن توفي قرابته وهم على الشيخ لم يريدهم عليه الصلاة والسلام وعقيل تأخر إسلامه فضقي على الكفر ورد الكفار الذين ماتوا من قرابة الله سلم ثم باع الدين ثم عسلم رضي الله عنه ثم على الله رضينا الدين والدماء فيقول من الله سلم هل سرسلنا حقين المذهباء لأن الكفر حال بينها عزيز سلم وبينه فهي إذا كانت تاخرة لا يرثها ولا تريثها ولأن المقصود من مكاح إلها نجايةها لإسلام فإذا مات عنها وهي على الكفر فقط فاتح المقصود ومن هنا لا علقة بينه وبينها وتطليقه لها في مرض موت ولو كان بشعباتاً موجباً لخروجها من العثمة لا تهمت فيه ما في تهمة وحينئذ لا تثبت عدة الوغادي من الشكل العام نعم أوجاءت الغينونة منها فطلاق إلى غير أوجاءت الغينونة منها هذه كلها أمثلة أنا منها هذا المثال مما تبعز فيه الشبهة و تستدعى في من على أنه يريد حرمانا بصورة النسعة امرأة اختصمت مع زوجها في مرض الموجه وكان مقعدا في مرض خطيب فاختصمت معه فقالت له طلقني لما تصمد هي الطلاب قالت له طلقني ثلاثة صرمني عليه وكانت في الطلقة الأخيرة فقالت في الطلق طلقني فيفهم حينئذ أنه هي التي طلبت الطلاب وليس هو الذي اتبعه الطلاب فالتهم حين إذن ضعيفة والضمن ضعيفة فإذا طلقها حين إذن لا إذن ولا تهتر تجموها لا إذن لها لأنها صارت حذوبية الطلقة الثالثة بحذوبية وخذالك أيضاً لا إذن لها لأنه ما في تهم أنه يغفف من الميراش لأنها هي التي طلبت الطلاق ولم إذن فوشفر العلة التي آمنوا الصحابة سبحان الله عليهم مسببها الأرض وحكموا بثبوثه فإذا طلبت وشعلت فإنهم سنعوا إلى نصف تحققهم من الله والحقيقة الواجب من الناس يجب خاصة في هذا الزمان نصر الله سلامه آجل كفر في آخر أعمار من زوجاته وهذا عملي يوصى طلاب العلم بنصيحة الناس وتذكيرهم بالله خاصة الأئمة والفتطباء هذه المسألة خارجة لكن نبه عليها لعموم البلوى فإن الرجل في آخر عمره قد تفي إليه زوجته وتضايقه وقد تكون إساء منها بسبب ضعفها بسبب خبرها والإنسان إلى كبر بعض فلربنا ساعد خلقه ولذلك تعلمه في قصة الظهار لما جاءت خوله واشتكت زوجها وبنعمها وقد كان شديدا عليها وظاهر منها وعاداها وأضر بها وجاء تشفكي إلى الله عز وجل ومع ذلك قال الله عليه وسلم استوفي ببن علمك الحياة فالرجل إذا كان كبيرا في آخر عمر يتشوء أخلاقه والمرأة إذا كبره يتشوء أخلاقه أكثر لأنها ألعف من بلس الأكثر الطلاق في القلاق في آخر عمر هذا يوصى على علمه والفقضاء والعلماء ومن له دور في كل جهة الناس يتذكير الناس في الله عز وجل لحفظ المرأة تمكث مع جودها خمسين سنة وهي أم لأفصاله وتقوم على حاله وقد يكون في حال فقر شدة وضياء تكاثر وتجاهل من أجله حتى إذا كان في أخر عمره يسرحها ويطلقها وقد لا يوجد من يعولها فهذا أمر يعني في شدة الغرابة هو يجز من يطلق لكن ليس من الوفاء المرأة السلمة قل ما في بسلاركم يذكر الناس الأخير ويذكر غد أنه مصبر هذه المدة كلها ألا يصبر القليل من عمره تقدير من وسلم أن نحفظ الأهد من الإيمان ومن حفظ الأهد أنه إذا عساء إليك من له حق ومن له ثابعة إلا أن تغادر من قابلة بالإساءة حافظ معدي بلتع والصحابي الجميع رضي الله عنه شجد بدراً ثم كتب كتابه إلى قريش لحذرها من المده وسلم وهذا الكتاب من أخطر الكتب لأنه إذا أخذ الحذر فسيخطرون المسلمين وسيستاطون وسيخدعوا ولربما ثمنوا للمسلمين وأخذ المسلمين على ذره فتسير الدماء وتحصل أضرار ومع ذلك لما اطلع على كتابه وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال صلى الله وما يدريك بعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعني ما شئك فقط أطلع لأنه ووقف الموقف العظيم في يوم بدر وكان من كان ولكن الله جل وعلا من عظيم وفائه حفظ له بدره وحفظ له سادقة في الإسلام ومن يدريك لأن الله اطلع على أهل بدر فقع لعمل نشيك فهذا من فرمي سبحانه وتعالى ذلك قال الله وصدق الله ليقوم ومن أوفى بأهده من الله فلا أوفى من ربك حتى إن الرجل الصالح مات وفق الله له في حياته وفق الله له هذا الشعر أن هذا هو الذي يشبه الله ويشبه رسول الوفاء هذا أمر علمت به البلوى وكفرت من الشكر وخطويق النشاء في آسر الأعمار وأعظم ما يمكن إذا كانت المرأة لا عائلة لها وتتعرض إلى سؤال الناس وأعرف بعض الحوادث التي تدمى لها الطلوب وتندرش له مع أن الزوجة في غاية الثراء وغاية النعمة فنسألات من صلى الله عليه الصلاة والسلام من عليه الشيطان تطلقها في آخر غمره تعاشق في سر إليشه مع أنها ثالث معه في فقر المشدة وكان ابتعد الله سددا في صدره على كثير من الشجائد التي نرى بها قال العمور يعني الحقيقة يفضل أنه ينبه الناس عليها قاصة في هذا الذي لا يجب فيه بوجه من صدره وإلى الله المشتكى والله المساعدة وإن طلق بعض رسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرأة يتج كل منهن سوى حامل الأطول منهما قال رحمه الله وإن طلق بعض رسائه مبهمة أو معينة وإن طلق بعض رسائه مبهمة أو معينة مبهمة يعني لم يحدد عنده ثلاث نساء فقال واخدة من كن طالق فالطلق وقال لكن لا ندري أي فهمنا الذي طلقه إذا كن كذلك أيضا معينة لو قال ثلاثة من نساء طالق وقال هذا بحضور قال هذا في خلوته أو بحضور شخص فنسي وهو والشخص الذي نعلم من التي طلقها فعين ولكن نسل من عين إذا أبهم الطلاق فقال إحداثم وطالق فقد تقدم معنامه يقرأ بمن يساء هم خرضت القرعة علي من عليها عليها مهي الطالق وفي هذه الحالة إذا أجلت القرعة أقرأ وأخرج القرعة عرفها من التي يقع عليها الطلاق لكن الإشكال إذا حصلت له الوفاء قبل أن يقرأ فحينئذن تكون القرعة محتملة لكل واشدة فكل واحدة منهم يحتمل ان تكون هي التي تخرج عليها القرعة لو أجرها في الحياة ومن هنا ينزل الجميع بما ذكر أن الأطول من عزة الوفاء أو عزة الطلاقين وتقدم معنى في المشاركة السباحة مين؟ او أو معينة أو معينة في المعنسية كل القضية أن يكون هناك إبهام إما إبهاما في الأصل أو إبهام الطارق والإبهام الطارق أن يعين فيما ينشأ لا. ثم مات قبل قرعة ثم مات قبل قرعة نشأل أنه لو نات بعد القرعة ولا إشكال فلتي خرجت عبر القرعة هي التي يتعلق لها الطرق والباقيات المشاعة يريسن وإعتددنا إعتد كل من هن سوى حامل من أطول من هن سوى حامل عدة الوفاء الحم أفر. عدة الوفاء و عدة الحمد إذا كانت المرأة حاملا فإنها تعتد إذا كانت المرأة أطرأ أنت مرأة تعتد كل منهم من في وعاء الحامل بيننا أنها تعتد بوضع جليلها لأن ظاهر الكتاب أرسلناها قال أن المرأة إذا كانت حامل عدة وعاء حامل لكن بالأسفل المطلقة عدة الوفاء فينظر إلى الأطول إن كان الأطول في حقها عدة الوفاة مثل وحدة منهم الصغيرة الصغيرة التي لم تخذ عدةها ثلاثة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة فتعتد عدة الوفاة وهي واردة لأنها تكون في خطن أزوجة في هذه الحالة حكمنا بأنها تعتد الأطول وهي عدة الوفاة وافتقنا الاقل وهي عبة الطلاق سنة الاشهر وكان حيلها يسب يبو اطلب لنا حظن نوط بحيث تتمه مدة الوفاء اكثر وتضرب عليها فحين تعتد لجد الطلاق فالاقول من مدة الطلاق او مدة الوفاء الا ان حامل ظهور نص الكتاب السنه انما ترتبط بوضع حملها المستنار اذا القرض هو حامل واصوام ادوات الاستثمار قال ربنا الله تعالى الثالثه الخيارات الاقران بسم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وحقه من وماذا بعد فقد تقدمت معنا هذه المسألة وبيلنا أنه إذا كان في صورة الخلقة يعني إذا كان فيه صورة الخلقة فإنه وفقا به فإذا كان لا تخلق فيه فإنه وجوده عدم على حد سواء وتستأنف عدة الوقات إذا كان قد توفي عنها دونتها وعدة الطلاة إلى كانت مطلقة فإذا لا بد من وجود صورة الخلقة فإذا وجد فيه التخلق فإنه نوع الحمل وكان ذلك بعد مدخل وحي فيه فيأخذ حكم الحمل وضينا هذه النسرة وغسرنا وجه اعتبار هذا النوع من الحمل موجداً ورودي منئذ وانه تشبع عليه بكم بذادات من كل دمن دمن والله تعالى سبحان الله هذا الدين ذا طوق من هذا الدين مقامنا فضلته انه يعد في الثلاث لانه اقرب شيء الى ولذلك كانوا يشجدونها في زاد على الثلاث لأنه تذكار بالمصيدة والشريعة ترقت من الثلاث وما بعد الثلاث ومن هنا كانوا يعني لا يستخدون إذا تطاول الزمان أن يؤذر رجل لأن إذا تطاول الزمان وذعر وجاء عزي ذكره بالمصيدة والمراج بالتعجياء التسبيب عند المصيدة ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالثلاثة الأيام هي القريبة من الصدمة الأولى فهذا وجهة أنهم كانوا يعتدون بالثلاثة وظهر الصنة واضح لهذا لأنه جعل الحجاج في ثلاث لأنها قريبة من الصدمة الأولى وما بعد الثلاث يقولون يختلف فإذا كان متقاربا ممكن أن يعجز فيه الشخص كان غائدا مشافرا مخدم من او تعذر عليه الصور صلى الله عليه الثلاث أو لم يعلم ذلك خطر بعد أسوه ثم جاء الطيب خاطر أهل ميز هذا لبقى شديد لكن إن تبحث الزمان وقال فإنه تجديد من وهذا خلاف مقصود من العزاء وهو أسكان النفسي من ثورة الصدقة وضررها لله تعالى سالح لأنه تدوج عليها فإذا ما أسهل تكتب لأنه في أهمة إذا طارت هذا فيه تشريب إذا قصدت الفرقة خلاق لا إشتار إذا خرجتهم عدة خلاق فهي أجندية من أن وأما من يبلي من بعض الناس الله إذا تزوج مرأة ثانية انقطع من الأولى ولم يحضر لها ولم يأتيها ولربما لا ينفق عليها وهي في حسنك فهذا ينطبق عليه الحديث الصحيح أن من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما أتى يوم القيامة وشفقه مائل إما مشروض للعيال بالله وطوبة من الله له جوله وظنه أو يقول بعض الناس شفقه يعني أن كفة الشيئات تميل بكفة الحسنان وذلك من كفرة الحق ولذلك أخبر الله صلى الله يعني أنه عظيم الحرض والإثم في حصة الضعيفين المرأة واليتيب كما في السفير بخاري هذا يدل على أن إثم ظل المرأة عظيم والوزر المتركب على أذية النساء لمكان الضعف فيهم أعظم من أذية غيرهم فبين من أجزاء سلم أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائم صلى الله عليه وسلم في العافية بعض أينك الحديث في شرحه أن المراغ به أن في سيئاته ترضع على خسناته لسبب ظلمه لآله فراشه وأهله وبذلك كما إما خيركم, خير خيركم لأهله فمفهوم ذلك من أشغل الناس من كان شكيرا على أهله وزوجه فإذا فارقها بهذا الشكل وتوفي عناته زوجته وترف منه ويرثها للناس وأيضا عليها عدة الوفاة بإجناع علماء والله أصابت منها طبيرة ان انطلق الرجل زوجته وأرادت إصلاحة إليها فنوصي لها بسلس كما حكم ذلك وأرادت الإصلاحة من الشام عليها فنوصي لها بسلس من المال نعم إذا كانت المرأة لا فرق ووصى لها في جزار الله خيرا وهذا من حفظ المعروف ومن الزر إذا وصّى بشيء من المراث فتبرى سفرها وتبرى خاطرها والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولذلك ليس هناك أكثر من الشرع الباعث لجب ولو تذبّح الناس لفقوق المرأة فليس هناك على وجه الأرض أكثر ولأتن من هذا الدين الذي وصّى بالنساء وصيّة لا يمكن أن يبنى عليه ولا يمكن لأحد أن يبلغ ماذا لغم هذا الشرع التوين فإن الله تباره وتعالى وفقا بالنساء الخيرا وثبتت الحديث من نبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن هنا إذا طلقت المرأة مع أنه تفرق عن يقول الله تعالى ولا تَنْفَلُ فَضُّ لَدَيْنَكُمْ ثم يوصي بمتعة القلاة قبل المطلقات مساءً للمعروف حقًا على المسلمين وجعل الإحسان أعلى مراقب الجدادة للاعظة الزوج ثم قالوا للمطلقات بمكاء بالنعروف حقا على المتقين والتقوى بكلها خير فلا يحفظ هذا الأهل إلا المثل المتقين ولذلك جاء رجل عند شريح السندي رحمه الله قاضي الفاضل الجمال أبو أمية رحمه الله رحمه الله وقال إن له صفدة هذا القاضي الذي مر ثلاثا من الخلفاء الرسولين قضى لهم رحمه الله رحمه الله رحمه جاء رجل اطلق امراته فقال له يا هذا لتق متح زوجتك نتقها نساء حسنات قال لا فتدعى لقول الله تعالى ومن المطلقات مثان من المعروف حقا للمسلم فادى مثل انه قول الله تعالى ومن المطلقات عن المسلم فادى مثل الله تبارك وتعالى فمضت الايام ومن جاء هذا الرجل ليشهد في قضيه فأهاله شريخ ورد شهادتك وقال له لا والله لا أقتل شهادتك إنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المتقيق لأعرض الشهادك لما الله يقول لهم من, من الشهداء فلما أدى أن يكون من أهل التطوى أدى أن يكون من المحسن أتبرها ترشف في الحقه فأذل لأنه أمر عظيم جدا أن تسقط شهادتا من المحسن فأذله وأهاله يدرد أسقط الله شهادة القاضح فرد الشهادة ليس بالعين فهاتب كان من السلطة لا اتساع من هذه الأمور التي وصى بها كتاب الله وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا وصى للمرأة من مرافق فهذا ترم وفضل والله لا يدع أجر من أحسن عمل بالله تعالى أحد أسابق الله تضينا بالشيء هل يجوز بيره الجلد قبل الدباغ بشركات الدباغة أسابق الله الجلد قبل الضباع على وجهه الوجه الأول أن يكون جلدة مذكاة فقال جمهور العلماء على أنها تظهر بذكاةها فجلدها وأجزاؤها كلها طاهرة بالذكاة وأما بالنسبة للميتة التي ما حتى نشفها فإن جلدها إذا جبر هل يظهر او لا يظهر يبهاني للعلماء رحمه الله اصحنا لها بالجنهور ان الادينة والجدة اذا دبغ طهر بقوله عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الاهاب فقد طهر وقوله صحيح ايما اهاب دبغ فقد طهر وقال في الحديث الحسن بضاغ الادين لكافر فاذا كان جدة ميتا ودبغ ثم بيع فلا لأس ولا حرج وإذا كان جلد مذكاة فضيء قبل الغبار لا بأس ولا حرج وإن كان جدا ميتة قبل الغبار فإنه لا يوجد ضيعه لأنه في حكم الميتة وفضت الصحيحين من خبيب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الغد من يوم السبب فقال إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بِيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْلِ وَالْخَمْزِيلِ وَالْأَصْرَامِ فهذا يدل على أن الميتة بجميع أجزائهم التي تقبل الحياة أنها لا يجز بيعها وبناء على ذلك كما لا يجز بيع يد الميتة ورجل الميتة كما لا يجز, يجز بيع الميتة كلها لا يجز بيع أجزائهم التي تقبل الحياة فإذا جدغ جدها فارقاها لأن منعلم في حديث جابر عبد الله كيابر الأربع النجاثة إما معنوية أو فيسلية أو جامعة عن طبيocus خصيا والمعني فهذا الحديث ولذلك يقول علماء ومن ذكر هذا بالرجل الجداية من شهي قال والأصل في تحرين يعني تحرين بيع العيام المحرمة للبيع حديث جابر عبد الله فنجأثى في الاصل في تحرين بيع حديث جابر خلالها هذا فإن من حكمة الله سلم أنه ذكر نجاستا في حيوان حي ونجاسة الحيوان الميت وذكر نجاسة الجامد والمال وهذا لأجل أن يكون الخبيث أصلاً لغير فيقاف عليه غيره لأن الشيء إما حيوانه وإما من غير الحيوانات وغير الحيوانات إما جامد أو ما هو الحيوان إما حيء وميت هذا على صحة القياس وأن المقصود أن يلحق لهذه الأشياء غيرها وغيرها. وبهذا وغيرها وبناء على ذلك فلو باع جداً منك في قبل الضبار فإنه قد داء نجساً والنجسة يجيز فيها في قول جناهير الخلف والخلف فلا يحل مالها ولا يحل في ثمنها ولذلك حرم بيع كلب وهو نجس وقال صلى الله عليه وسلم ثمنوا الكلب جهد وقد قال جديد عبدالله المغفل في الصفيع تهوروا إلى أحدكم إذا ولغوا الكلب فنبنا على نجسة إذا فت هذا فالغير فيه هذا التصفير وأما إذا كانت ميتة وذبت جلدها فالحنابلة يقولون بنجاسته ولو بذبط ويستدمن لحديث عبد الله بن عكي عن أشياخ من جهينا أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر وشهار ألا تنتبعوا من الميتة بيهاب ولا عقب وهذا حديث ضعيف وهو مقترب إثنادا ومدهما ولذلك لا يعارف ولو قيل بتحسينه فإنه لا يقوى على معارضة الناس الصحيح وبناء على ذلك اننا نعود انه جدا منه اذا دبر الطبيع بالام صارت طاهره لم يضبط بقي على الاصل وهو نجس فمن لا يجوز ذبحه ولا شراؤه ولا مما بثمنه اذا كانت المشكله في عدم المطابقه من الضروري ان نرفع المشكله هذه الى الجهات المختصه او الى الدوله التي نرجع اليها إذا نجد الشيء النبيع ومن يشتريه يعرف صفاته فإنه يتفح الشرائط لأن المحرم بيع المجهول والجهالة نغل من الغرر والغرر ثبت صحيح أنه أنه نهى عن بيع الغرر فكل بيع لنجهول في صفته أو مجهول في قدره أو مجهول في وزوده او مجهول في سلامتهم او مجهول في دقائه فإنه لا يتحذير مجهول في قدره كبيع الحصاف تقول له ابيعك من ارض من تنتي ليه هذا مجهول القدر او ابيعك, أف... أبيعك هذه الدار بدنانية مجهول قدرها ما مجهول الصفة ابيعك سيارة بعشر سعلاف لا يصحك يضين مع السيارة والسفاة أبيعك بيتا بمئة ألف لا يصحك يضين سفاة البيت ومكان لما يندفع من الغرر فمجهول الوجود هل هو موجود لغير يمكن أن يكون موجودا أو غير موجود كأن يضيع ما في بطن الشاف وما في بطن الناقة كما في الصحيحين الحديثين عمر نهى رسول الله سلم أن حذر الحذر فإننا لا نريد هل هذا الذي في بطنه نفسه أو جنين ثم مجهور السلامة لا نضي وحي واللميط مجهور للوجود الوحي واللميط ومجهور السلامة لأنه لو كان جنين حيا لا نضي عن تلقيه أمه حيا فيخرج سالمة أو يخرج مية ومجهور أيضا الصفة لأنه بعد فروجي من بطن أمني لا نضي أهو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة فكل هذه البيعات حرمنا من السلم وحرمنا الله ورسوله عليه الصلاة لمكان الغرب والجهاله ولذلك حرم من الشمس ما بالصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لك الله عن الجميع بيء الماء استمر قبل بدء الصلاح لنمروج السلام وقال كما في حديث انس صحيح راويته لو منع الله الثمره عن اخيه فدينه يستحل احلمانه فاستمرت قبل بدء بدء الصلاح معرضه للقتل ولكن اذا بدء الصلاح فالغالب السلام كما تقدم معنا في كتاب البيوت. فهذه النوع من البيعات حرمها الله ورسوله لمكان الغرر فإذا قال له أبيعك سيارتي وهو يعلم سيارك يعرفه وليس عنده سيارة غير هذه السيارة التي يعرفها ويعرفها بصفاته أو أبيعك مزرعتي وهو يعرف مزرعته أو أبيعك عنارتي وليس عنده إلا هذه العنارة ولم يصفها له سيارة المشتري على علم وبناء على ذلك صح البيع بشرك اللادكون السلعة قد اختلف حالها بعد الآن فإن اختلف شيء من حالها بعد الآن كان له الخيار وعلى كل حال معول القضية ومدار القضية وفق القضية يدود حول زوال الجهالة وزوال الغرض فإن كان يعلم تقدام الغرض من جهة الجهالة ويستشف والله تعالى أساد أسنونا حضيلة الشيخ ما حكم بسائل المساء التي تكون من الميث اتوذكر مع الشعر ومن يراها يعرف انها خير وليت شعرا ان من الخيوق الذي يذكر له جد ثواب هذا من الوصف الذي لعن النبي الذي وصفنا فاعله ومن فعل به ذلك فبالصحيح انه على الفصله انه لعن الواصله والمستوصل وقد ثبت في دارك مولاي صلى الله ومن خلقة الله أن المرأة إذا كان شعرها قليلا يطرب كما هو ولا يوصل ولذلك مما جاءت المرأة تستكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعر النساء قليلا قال صلى الله عليه وسلم من بعض صلى الله عليه وسلم عذر وهذا النوع من الفعل سواء كان على نوم الشعر أو على غير نوم الشعر لا يجب هذا الوصل والمنضي على المسلمة ان تسترف هذا الأمر وأن تنفح من ترى من النسائف أن هذا تفيه اللعنة ومن لعن رسول الله سبحانه سلم فقد لعنه الله ومن لعنه الله من يبقى من في العرض ولا في السماع يملى لعنه فاللعن أمره عظيم فمن بغي أن المرأة التقيبات والسبب في هذا كما ذكر العلماء أنه راجع إلى الاعتقاد لأن الواجب على المسلم إذا أعطي خلطة أن يرضى في شعره وفي الجسده وفي طوله وفي قصر أن يرضى بذلك فإذا لم يرضى بقصرة اللاعز وجل جاء من هذا الرسل وذلك كان الوعيد شديد والعقوبة أليم لأنه متعلق بالعقيدة وليست القضية في فعلها لأنه من أمر في الاعتقاد فيقول قائل لماذا ضيق لهذا الأمر لما فيه من العظيم الشكمة فإن المرأة إذا دخلت على النساء شعرها الطفيل رأتها المرأة ذات الشعر الطويل فحمدت معنة الله عليها وعرفت صدر عليه فصار أجرا للمبتلات وذكرا لغير المبتلات وكذلك في أسلقه من لو كان أعمى وكانت عينه عوراء مثلا فتترك على حلقتها ما يذهب ويعطي مثل ما يفعلون الآن هذه الأجساء والأشياء التي تركب فتتظهر القيام بصورة جميلة وكأنها عينه مرسل فكل من تجه الخلقة تترك كناهي هذا هو الأصل وذلك لعن من صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه المغيرات في خلق الوال وجعل اللعن في النساء لأنهن أحوش وأشد بحاجة من الرجال وكيف بالرجل فالأمر فيه أشد فتترك الخلقة كناهي في صورة الجنود وفي صورة الأعضاء وفي صورة الشعر يفرح على في القتل خلق الله عنها ويرضى بإسمة الله عز وجل فذلك أثقى لله وأعظم أدرم للعبد عند سيبه وضوماه والله تعالى أشابه من الله قضيلة الشيخ يقول جائع إذا أرطيته بدل بيتي بيت آخر فليجوز أن أخذ الأخشاب التي في البيت مع العلم أن الجهة التي تقوم بهدن البيت لا تهتم بمثل تلك الأنطار بالنسبة لأن هذه الغيوث التي تهدم إذا كانت ملكا لبيت مال المسلمين فلا يجوز استخلالها إلا برده شرعي لا تندفع بنا أن يتركوا أحد لأن بيت مال المسلمين والأصل يوجد أنها تضاعف مصورة في بيت المسلمين وأن إذا كان كان الذي اشترى من في غني وثري ولا يريد هذه الأشياء وترك الناس من يأخذها فلا بأس أن تأخذها أنت وغيرك فيها على حد سواق والحق لمن سبب أو من خصص له المشكلة أن يأخذ ذلك الشيء وبناء على ذلك خصص هذا المسألة لابد من وجود الإذن الشرعي أو الإذن من المالك وإذا وجد الإذن وأحلل الغير أن يأخذها وأنت من الغير لمن أحل فلا بأس أن تأخذها ولا حرب عويل والله تعالى إثابة من الله قبيلة الشيء ما هي أحكام الظن الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة يوم ويومين فهن تسأل لأولاد حتى إذا تنخرت الولادة إثابة من الله إذا سبق الولادة اليوم فإنه من بني النساء لأن النحاس قد يصفق الولد قد تأتي المرأة عند النحاس ويخرج الدم أولا ثم يخرج الولد وقد يخرج الولد أن يخرج الدم بعد على الصورة الغالدة فإذا شبق بزمان قليل النسير فإنه دم نحاسا ولذلك يأخذ حكم دم النحاس وإذا صامت ذلك اليوم لذين أتضاعه ولا ترد منه الصلاحي إرخي عليه ما يشهي على المرأة المتشار أما إذا تفاحش فسبق الولادة في أسبوع أو سبق بعشر في أيام مثلا فهذا دم استحاضة لأن الحامل لا تحيي على أصح قول العلماء رحمه الله وجماء على ذلك فإنه إذا سبق على هذا الوجه تأكدنا أنه استحاضة ويقول فقم حكم الطاهرة تصلي وتصوم والله تعالى أصدقنا الله صديقة الشيخ كيف نوفق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفش عن ذكر نساوي الميت وبين سناء الناس على الميت شبع الطول النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجبه أسابة الله كلا الأمرين والحديثين ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالكفر عن نساوي الموت وذكر محاصينهم وكذلك أيضا سمع من أثنى علمية الشرر والجواب فيما يظهر الله أعلم أن التناء علمية الشرر راجع من جهة المظلمة فيقال مثلا شخص مظلوم يتكلم مثل ما جاءه الحديث من أثنى عليه الشرر فالذي أثنى عليه الشرر يدوغ الشخص ذاته مظلوما أن يقول هذا الظالم هذا الذي أكل مالي هذا الذي فعل كذا وهذا منها فعل معه من الإساء فإذا قال ذلك على سبيل التظلم فهو من شكفني شعرا لا يحق الله في عرض السوء من الطول إلا من ظلم فالمظلوب من حقه أن يتظلم من حقه أن يبين مظلمته فهو متضرد ولا حرج عليه ولا عد إذا حتى ما وقع له من الظلم فقال له ما في قال الذي فعل به وفاة فهذه الأشياء تحدث في الجنائز وتحدث عند السماء خبر الوفاة وهذا هو الذي وقع في حديث عمر أنه مر بجنازته فأثني عليها شره يعني لما قالوا جنازة فلان فلان هذا جنازة السلام فقال فنان هذا الذي فعل هذا الذي فعل هذا بالنسبة لحقوق الآدلي فإن كان السماء الذي في حديث عمر رضي الله عنه بالشر على الجنازة لفقوط الأدميين فلا أشكال لأنها مظالمة تحت وصاحبها متظيمة كما يحكيها في حياته وفي وجهه وأما بالنسبة لو كانت تلك المظالمة مظالمة فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين عباد الله فيفرق بين الاتفاق والقصر فإنها لما مر بالزنادة واتفق لهم الحال فقالوا هذا ثلال فأثنى الاتفاق اللا قصر وأما بالنسبة لذكر النساء الموكا تتبع عثاراتها فحكايه هذه الاثارات والمشتغل بها وثقل في ذكرها ولا ينفذ اذا قلنا ولا يقال في هذا المقام هذا الذي سعل فمن باب التتبع لاثاراته او يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الاحمد وقال كف عن مشاؤ الملائكه ذكروا على الاثر وما وقع أن اشاده يشمل أنه قبل امره عن اثارات الخنام بكف عن مشاؤ الموتى يشمل أن يكون بهذا الامر ويكون الصحابي لم يبلغ فقال عليه الصلاة والسلام حكم المترتب على الثناء يذب النظر عن كون الشيء يجوز أولى يجوز الله تعالى أفضل الله فضيلة الشيء هل يجب الإشهاد على الدين وهل يجب تحديد مدة الدين كسانة أو سنتين أفضل الله الإشهاد على الدين ليس على يعني واجب إذا كان الشرف اشتدان من أخيه المسلم أو احتاج إلى في اشتدان من أخيه المسلم فالأصل يقتضي أن تكتب هذه الضيور فتحفظ فإذا حجبت بالشهادة أو بالكتابة فلا إشكال أو يكتب في وقية أن لثلان عني كذا وكذا فإذا حدثت هذه الأشياء أغنى والشهادة يشت بشرف فلو كتب في وقية أجل لكن إذا كان الدين ليس له توفير لا بكتابه ولا بوصيه وليس هناك ما يدل على حدوثه كان يعطيه مثلاً مئة ألف رياض وعشرة ألف رياض في معاملة بينهما فحني بالنزل كتابة الإشهاد على الدين لأن تضاء الحقوق الواجب وأمر من السلم برب الحقوق ولا وسيلة لقضاء الحق إلا بالشهادة همانا يتم الواجب للذيه فهو عاجد ومن هنا إذا كان الذي استذان لا يحفظ الدين ولا يحفظ الدين الذي عليه إلا بالشهادة فالشهادة واجدة فالتفصيل في الشهادة كالتفصيل الوصيل فمن كان عليه الثقوق و... وأعضى أصحابها من يوسط هذه الثقوق فالوصيل الحقين يستحبه وأن إذا كانت الثقوق التي أخذها من الناس لم يشهد عليها وليس هناك ما يثبتها فيجب عليها في وصيته لحديث النعمة الصحيح ما حق المؤمن المسلم يبيث وله شيء يريد أن يوصي فيه يبيث ليلتين إلا ووصيته مفتوذة عند رأسه فضل على وجوب توفية الحقوق والاشتياق فيها والخلاصة أن الدينة إذا كان مفتوظا مثل أن يسجل في السجلات مثل أن يضبط بكتابه بينهما فإذا وثق بأي وجه فحين إذن ليست الشهادة متعينة وأما إذا كان غير مؤثر وإذا مات أحد الطرفين من نصفة توفيقه فإنه حين إذن يجب توفيقه ويمكن الواجب على المسلم أن يحتاط في ذلك وأن يحتاط بحقوق الناس ومعلم أنه إذا توفي مديونا فإن نفسه مرهون بهذا الجن فعلينا نشعى التعاقل الأستاب بفضل حقوق الله وعدم إضاعتها شتى لا يرهن بتلك الحقوق الله تعالى طبيبة الشيء شخص ركب الطائرة يريد الشجة او العمرة فلما حادث الطائرة النقاط غذلنا عن ذلك لم يسهم تلك اللغة حتى جاوز النقاط فماذا يجب عليه علما أنه جاء إلى المدينة فليترم من ذلك الحريفة الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير الله وعلى آله وصفه إما بعد فلواجب علينا أن نرجع إلى نقاطه إذا جاوز النقاط وأعلم بعد المجاوزة فإنه يجب علينا نرجع إلى ذلك ويجوز أن نرجع إلى أبعد من أو إلى نسل فلو كان من أهل البيار مثلا يجاوز نقاط السيد يجوز أن يرجع إلى نقاط ونزل بجدة يجوز أن يحلم من رابط لأنها أبعد من السيد ويجوز أن يحلم من يلملم لأنها مثل نقاط السيد فكلاهما على محلتين من مكة وإذا رجعوا الندينة يعني نزم إلى جدة في المصارف إلى المدينة فحين يد الله إشتار لأنه انتقل من النقاط الأدنى إلى النقاط الأبعد في الضمن الإحرام من النقاط وجه الواحدة لأنه قد مر على النقاط المدينة قد جعل من يسلم النقاط لأهله ولمن مر عليه من غير آه فلو أنه أحرم في الأول لم أقض إحرامه من في إحرام بلده ولكنه لما ترك الإحرام نزله إلى النقاط لجمع الميقاط الأبعث ويحرم الميقاط المبينة لله جعانا أصابته الله صديرة الشيخ إذا سأل شخص قال جعيم سأستاهد فتوى عادة هذا هذا يعتبر مجرد نقل للفتوى لا ترحب الناس لأي تبعاد أم أنه يعتبر من الفتوى أصابته هذه المسألة مسألة التقليد في الفتوى والعلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة لكن عندما يقول بجوار نقل الفتوى العالم يشترف شروطا منها أن يكون طالب العلم على مستوى من الفهم والضبط أولا من الفتوى التي سمعها وسمع السؤال الذي ورد فيها وثاني من الفتوى التي تماثل الفتوى المسؤول عنها فلابد أن تكون مطابقة لها ومماثلة لها فإذا فلابد من المماثلة ومطابقة من الشيء المضمون فإن هذا يستقر إلى ان تكون عند طالب العلم الأهلية ومن هنا كون الإنسان يأتي ويقرأ شتاوى عن الناس النفسية دون يكون عنده علم دون أن يكون عنده إدراه ألا تفسر هذه المتاوثة تطبقها كيف شائد ومقام الفتوى شدت فيه الأولماء. وهذا العلم وعلم الفتوى علم يدرس ليس كل إنسان له أهل ليس كل ما صدته الناس وجاء الناس في أمس ونستدفع في سوقه بعمله أنه أهل الفتوى أبدا الفتوى مسؤولية عظيمة ولذلك يوصف العالم بأنه موضع عن رب العالمين ليس هناك مقام أعظم بعد مقام النبوة من مقام العلم الذي منه الفتوى فهذا المقام العظيم يشترك في صاحبه أن تتوفر فيه الأهلية فإذا أراد أن ينقل الفتاوى وأن يكون من طلاب الألم الشغيرين بنقل الفتاوى فلابد أن يدرس الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يتولى نقل ستاوى الغلماء يحتاج إلى قوة في الذكاء وقوة في تهم أسئلة الناس والمراد من السؤال وما وراء السؤال من المقصود كذلك أيضا العبارات التي استخدمت السؤال والكلينات ومنذولات الكلينات فهذا أمر لا بد من العناية به مما يحكم على طلاب عنا يكون على قبر من أهل العلم ليجمعوا بين العلم النظرية والتطبيق ويحتاج ولا يكفي أن يكون مع العالم يسمع فتواه أنه قد يسمع الفتاوى مختلفة ويحبث منه الكباس وقد يظن أن الشيخ تناقض ولكن الواقع أن الشيخ راعي حالس سائل ولذلك تجد في بعض الأحيان كلنا بعد بعض مشائحنا وحمة الله عليه نجدهم في بعض الأحيان أضيق ما يكونون حاما وببعض الأحيان أشرح ما يكون صدرا ويسألهم السائل فتجدوا يعطيه السؤال يعطيه الجواب ويصفل ويبين له القضية ثم تجده مع شخص آخر يضيق على السائل يضيق على السائل فكنت أنواع رحمة الله عليه أشعرهم عن بعض الأحيان أقول لهذا سلام ويقف عليه فيقول يا بني لأجل تعلمه ولا يجلني عدت هذا الناس لكني ألاحظ عنه أعرفه الصاحب فيكم منهم من يقول هذا ينقل بين المشاعر ويوقع ومغرب هذا مغرب لأنه أخبره الصيحة أنه نقل فتوى الغارب عند آخر ويضرب الغلماء بعضاً لبعض دعون هذا ليح على وإشبنا في كل المليمة وأسرعنا في كل بين الغلمات فكان من فراسة وكان لهم معرفة ودعون حينما قلوا لي طيب خلال ينقل لي هذا رجل عجل ما يسرح لنا لا يسرح لنا فأنا أخشى أن نزل هذا يقلق هذا الشيء سيضر بالمسلم كان لهم نظرات بعض الأشياء وبعض الصفوفات وبعض الأحيان أجده ضيقا فأنظر في حاله يعني يكون مريضا يكون معين فلما أتي في حال المرض لبعض الأحيان أجد عنده نوع متوبئة السنة فظلين ثم بعض الأحيان أجده سيء أن يكون ضيقا فيكون بسبب مرض في حال سوء خلق خاص باخر انره من كل عمل من تعاطى بعض الاذى في سوء خلق من عمل الفتاوله التي كنت اسمعها من ان اسمع عليهم فاعرف ان حال دولتي ولو كنت طالب مبتدئ لسمعت فوا غير ذلك ربما تحت بعض الاشياء فاعرف من الذي يقصده من الذي يريد ولمن ذلك لان احتاج اسحب العلماء ان يكون على اهتمام على شكر وعلى درايه لاخوال هذا إذا كان يريد النصر إلى درجات الكمال والله سلم عده مدقن وأولى ما يكون الإبطان وأفضل ما يكون في العلم وفي الدين وفي الشرق ولذلك تجد طلاب العلم الذين يسحبون إلى ماء بدقة وأمان ويتحفظ ورعاية لا يلبث إلا أن يفتح الله عليه ولا يلبث حتى يوثق ويشدد ويعام وينصر من الله عز وجل وكنا والله حتى مع بعض المسائح نسمع مع, مع الوالد مثلاً عدد المسائحي أشهد بعض الفتاة وأستغرب منها ولكن لما أجد سمعها وأشأل و أراجع أجد عندهم من الأعبار ما لو لم أطلع عليها ما عجلت. يعني في الظالم لا تعدد وترى بعض الفتاة لا تحضر لا تلحيننا قلنا بنا بلوده وتحلمنا اليسير لما تحملوها الله من إسمعال أصلحنا من روب أنفسنا على ما وجدنا سمع المسلم الفتاوى علم الخاص لا يسلح له كل أشد. ولا يسلح لنقل فتاوى بل ما أكل أحد والواجب أن ننصح لإنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن في هذه الإنة فلا يقلد الفتوى كل من هده دب ولا تنقل الفتوى وينقل الفتوى كل من هده دب بل علينا أن, أن, أن تكون هناك ضواب النقل التي يشب أن ننقل عليها أيضا أنه في بعض الأحيان نقل الفتاوى ليس من الشكمة أن تنقل الفتوى وليس من المصرح أن تنقل الفتوى فمثلا بعض الناس يأتي ويكون غمنيا فريا عنده كبر لا يراجع العلماء وعنده أنا فلو يرد من السلام منه فمن هذا تسجع ولا تكون غمين له على الكبرياء ولتقول له إذنه بسعب وتهينه لأنه تعالى على العلم فإذا مقلت الفتوى فأنت تهينه علىه لأنه أراد أن يبني جمارة أو يستغل في جارة ويذهب إلى المستشارين وإلى المهندسين وإلى أهل الدنيا في محل العلم وما في الدين لا وما قدر الله حق قدره والله أمين عنه عن غير والله ليس بحاجة لأحد من ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا فينالهم فين في تقوى منه وأهل العلم في غناء الخلق وليس هناك أحد أغنى بالله عز وجل بعد الأنبياء من أهل الدنيا ومن ظن أنه بحاجة لأحد الله إنه خاضر ولا يعرف حشفة هذا العلم ولا يعرف العلم الذي يخلفه والله في قلوبه فالمقصود أنه لما تنقل الفتوى بعض الأخيار وضعهم يعيش فارحة الله عليهم لكن لما تقوله اذهب للعالم قد يأتي من نجس واحد وتتغير حياةكم الله ومما حدث لرجل كان ثريا غنيا لا يعرف إلى ما أولم يعاشهم فالتلي بقضية حاجة لأن يجرد الماء فيها فلما طلب أحد الأخيار وجائه وجلت سمعه حضرة الصلاة قال لكم نصلي هذه الحسابات قال لكم نصلي ما في هذا وقت الصلاة ويجب أن يصلي قال نشاء الله عزيزي لما بعدنا من توضع وإذا بالرجل لا يعرف كيف أن يترك كيف يترك وهو الغني جالي حين هو أمال الدنيا فكأجال إجارة أعلمه الله فلما توضع وجاء يصلي وجلت من مسجد بعد صلاة المغرب قال يالله نقوم لذلك الرجل الله قال له لما قال قال تركك فأطى فأطى المعدل هل يقال لي نقوم أولا فإذا بالرجل يجارس يشتأنس مرتاب وجد راحة المسيح محل بها هذه حتى صلى العشارة انتظري ما عن صلى العشارة ثم من هذا الجارس وقال عن شعارك سعادة مشعر فيها من فضل هذا متى؟ لن نحتك لها هذا لن نحتك لمن يبتق الله عز وجل فيه فقد يأتي الإنسان من هذا الرياء يتأدى فيه وقد يكون اختفاقه عن علمه أدخل في دينه وفي خلطه وقد تكون فاتحاً لاتصاله بالعلماء المنعين على تنقل الفتاوى نهو التنبيات وراءة في بعاد وأذكر يعني بعض المساخن يقول السائل اذهب وقل للذي سأله ما يفتي وقل من الذي وقعت له هذا المنظر شخص كل اذهب وقت دي في بعض الأحيان بعض الفتاوى لا بد في أن يسدور الشخص جناسي تنقل الفتاوى لا يكفي والمنضغي على الإنسان دائم أن يضبط العلم وأن يتحرى فيه وآخر جروانا الحمد لله رب العالمين